قول الله الشريف قول وعظيم بسم الله الرحمن الرحيم ام محمد in mm -hmm. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا Thank you. shaan Oma خطا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 Wala Zimanku olan بسم الله الرحمن dego min hi biz